إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبد ورسوله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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كمن صليت على آل إبراهيم وإنك حميد مجيد وكما تذكرون وصلنا في الكلام على قضية الهداية في القرآن الكريم إلى أن في الكلام على بعض أسباب الهداية والتي تظهر تلك الأسباب وتبين في نفس الوقت عاقبتها ونتائجها التي يرجو المرء بها هداية الله تعالى فذكرنا من تلك الأسباب الجمعاتية قبل الماضية السبب الذي يهين طريقة الهداية أو طريقة من أهم طرق الهداية وهو في قوله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وذكرنا قضية الذكر ما يتعلق به وأهميتها هو باب الله الأعظم وطريق الولاية لله تعالى إلى آخر ما بينا وبينا فيها كذلك أن الإنابة التي هي من أسباب الهداية الأولى علامات أهلها هي دوام الذكر والاطمئنان به فلما قلنا إن الله تعالى قسمنا عباده قسمين قسم اجتباهم وقسما هداهم قال تعالى الله اجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أقول إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب فهؤلاء المنيبون هؤلاء علامتهم التي تميزهم والتي أخذوا بأسبابها ليصلوا إلى هذا القسم <تصفيق> الذي هو القسم الملائم لأفضاع المؤمنين هو الزكر بل الاطمئنان بالذكر والاطمئنان يعني اطمئنان القلب بالذكر الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله هذه كان مدار الخطبة قبل الماضية والخطة الماضية كانت من أهم الخطة في هذا الموضوع ليس كخطة إنما كمعنى وهي من أسباب الهداية التي شرعنا في تفصيل شيء منها وقلنا إن من أهم أسباب الهداية والتي لا يتمكن أحد أن يسير مهتدين الله تعالى إلا بها هي قضية المجاهدة <تصفيق> قضية مجاهدة قد لخص الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي بيانت ذلك في قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لماع المحسنين وقد بدأنا الكلام في هذا المعنى في التموات المدين وهو معنى كما ذكرنا من أهم المعين لا أسير مروها إلى الله تعالى بغير مجاهدة لذلك ذكرنا قصة الربيع من كعب الأسلامي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك بالجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود بغير كثرة وبغير السجود وهي كانت العلمة الأولى التي يستطيع المر أن يتميز فيها مجاهدته من عدمها مجاهدته من نومه وكسله وتفضيل الدنيا وشهوتها وأكلها وصورها ونسائها ومالها على إدامة السجود لله تعالى الذي هو طريق من طريق الترقي إلى الله تعالى كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يسجد واقترب كل سجدة يرتفع بها درجة إلى الله تعالى ويحط به عن خطيئة ونطلوب كسرة السجود النسائل كان يسأل هو كسرة السجود ولا إطالة السجود كل كسرة السجود ولكن كسرة سجود مخصوص ليس كل سجود هو الذي يرفع المرأة إلى الله تعالى وإنما هو سجود يبتغي به صاحبه أن يرفع الله تعالى فيحسن هذا السجود على أحسن هيئته التي يمكن أن ترتفع إلى الله جل وعلا وأشرنا إلى معاني كثيرة نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى نبقيها هذه معاني لما شرحنا الآية الأولى أو أشرنا إليها والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا لابد أن تكون هذه الآية هي العلم الذي يرفعه المرء ليهتدي إلى الله سبيل الله تعالى واحد ولكن في هذه الآية ذكرها نجمع قال لنهدي أنهم سبولنا ليميز عظم الوارد عليهم من الله تعالى ليبين لهم عظيم ما يريد عليه من الله يعني ما يتفضل الله تعالى به عليهم لا يهدينهم يعني نهديهم كما ذكرنا نهديهم يعني ننور طريقهم يعني نحفظهم يعني نثبتهم يعني ننزل عليهم الرحمة نحن ننزل عليهم السكينة نحن نجنبهم الشيطان والفتن والهوى نحفظهم من النافس والشيطان وما يكون سببا في هلاكهم أو في عدم سيرهم ننور لهم طريقهم وننور لهم قلوبهم حتى يهتدوا ويستمزوا في الهد ويثبتوا عليه إلى الله تعالى هذا معنا من أهم المعاني أنه كلما اجتهد زادت الأنوار والأفضال والبركات والرحمات من الله تعالى والتثبيت وزاد الحبز والكلاء والمنع من الله تعالى والدفاع من الله تعالى لأهل المجاهدة رأوا أنوارها إذن وتنزلت عليهم بهذه الكسرة وتلك العظمة كما بينا معنى قوله سبلنا ونبدأ الآية التالية لها يعني كما ذكرنا هذه معاني كثيرة جدا من أرد أن يطلعها فرسالة مجهد مطبوعة وفيها أكثر من هذا الكلام الكثير ونبغي للسائرين إلى الله تعالى أن يقرؤوها وأن يحفظوها المهم الآية التالية وهي التي ينبغي أن نشير إليها لو تلاحظون في المغاية الماضية ذكرنا بابا آخر من أبواب المجاهدة وهو باب الصدقة فالصلاة والاقتراب إلى الله تعالى بما تحمله من معاني الزكر والمناجاة والدعاء وقراءة القرآن والتدبر والتفكر والتي هي فيها نعيم المرء ولذته وراحته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة لما أمر الله تعالى بالصدقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة قال كنا نحامل على ظهورنا يعني يبدو أن يحملوا على ظهورهم وأن يستسقوا وأن يعمل يومه كله يحمل ويستسقي على ظهره كي يوفر شيئا يتصدقوا به لله تعالى يتعب نفسه هذا التعب يحمل على ظهره كالعتال أو الشيال أو غيره ذاهبا جائيا طول نهاري حتى يوفر صعين من تمر فيأخذ صعر لأهله ويتصدق بصعر لذلك رأيناهم وهم يكون عندما لا يجدون ما يحملهم عليه إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا علون تفيض من الدام حزنا الا يجد ما ينفقون الا يجد ما ينفقونه ليقتلوا في سبيل المهم وبدايه الكلام اليوم استقلال هذه المعنى كان انبغي ان نشير الى الايه الثانيه نشير الى معنى جديد وهو قولوا تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأهدة المتقين وذكرنا أن هذه المعاني الثلاثة قد وردت وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وفي ذلك فليتنفس المتنفسون وهذه الثلاثة من هم الأمور التي ينبغي أن يراها المرء في نفسه حتى يرى نفسه مجاهدا يجاهد نفسه ويحملها أو لا لأن هذه الثلاثة تبين انشغاله بالآخرة ومحبته لربه واهتمامه بسيره إلى الله تعالى وتجهيز جهازه إلى الله تعالى اهتمامه بالترقي إلى الله تعالى والارتفاع إليه كما ذكرنا في قصه ربيع قال عين على كثره على نفسك بكثره السجود لم يترك دقيقه واحده استطيع ان يسود فيها إلا وسجد الا وصلى لا يظن به انه تكاسل وهو يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه اوجد أو أو وقتا يصلي فقال لا دعك اليوم غدا ان شاء الله كما نفعل لا المهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا الايه الثانيه والثالثه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المسارعه تعني المبالغة في الاسراع عندما يقول لك سارع إلى كذا يعني اشرع فورا بسرعة اجري بسرعة لتحصيل هذه المغفرة يعني لا يرع عليك إلا أنك تقوم فورا من حالك إلى طلب المغفرة إلى طلب أسبابها وإنما قال المغفرة حتى يعظم الأمر المطلوب في قلب المؤمن حتى يسرع إليه فالإسراع معناه في هذه الآية على المعنى معنى الحرص والفور والمسارع يعني لا يرى متوانيا ولا مقصرا وهذه الآية لما نزلت على المؤمنين كان حالهم هذا الحال معنى أنها نزلت عليهم فلم يسمعوها كما نسمع نحن ولم يبدأوا في المسارع إلى الله تعالى والمسارقة إليه بل كلما نزلت آية لتبين المسارعة كانوا هم أولى المسارعين فيها كما بينا في آية الصدقة لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء, طلحة جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن احسن أموالي أكثر أموالي أعظم أموالي بير حياة كان على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج, يخرج النبي من المسجد يستعذبون له الماء في يشعروا في ماء العام قاله أفضل أموال هو صدقة في سبيل قد سمعت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل في قوله لن تناروا الجب حتى تنفقوا مما تحبون أوما نزلت هذه الآية كل آية كانت تنزل كانوا إليها وإلى تطبيقها وإلى التحقق بها وإلى القيام بمقتضاياتها مسارعين ما كانوا يتوانون إلى اليوم التالي مثلا أو إن شاء الله عندما يحصل أو يأتي أو يأتي لذلك نقول هذا المعنى أن من مظاهرهم وعصافهم أنهم في دنياهم كلها إنما هم مسارعون إلى الله تعالى مسارعون إلى المغفرة لا تره في حال من الأحوال إلا عليه مبدعه وعليه سماء المسارع إلى المغفرة هذه الأولى وما قال وسارعه لم يكن بود إلا أن يسارعه ما كان يمكن أن يقول النبي لأحد لماذا لا تسارعه قد سمعت أن الله يقول وسارعه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى الثاني وسابقه والمسارعة والمسارعة كما سمعنا يعني أن يتحرك من فوره حريصا على تحصيل هذا الأمر الذي طلب منه في كل أنواع الخير التي تسبب له المغفرة والتي تسبب لها الجنة أن يغفر له وأن يدخل الجنة وهو الحوز العظيم كما ذكر الله تبارك وتعالى سابق كانت حالهم كذلك معنى حلوم لما قال أمرهم بالمسارعة سضعوا أمرهم بالمسابقة يعني أن يكون كل واحد منهم هو الأول في هذه المسابقة إلى الله تعالى ما معنى المسابقة أهل العربية وأهل اللغة القديمة في اللغة الجهلية كانوا يسمون السابق في مسارعة الفرسان يسمونه المجلي المجلي يعني الواصل أولا وهذا هو المعنى الذي قصده القرآن الكريم والذي توخوا الصحابة وقاموا به كان كل واحد منهم يسابق أخاه حتى يصل هو الأول إلى الله تعالى وتسبقوا جميعا أبو بكر وعمر وعصمان كله أولئك حتى في الجهاد كانوا يتسبقون إلى من يموت الأول حتى وهم يموتون كانوا يتسابقون في أن يؤثروا إخوانهم على أنفسهم حتى يموتوا جميعا ولا يشربوه وهكذا كانت الحالة الثانية لهم أنه ما كانوا هكذا على الحالة إلا أنه نزلت الآيات بالمسابقة كان كل واحد منهم قد وضع في قلبه وعقله وذهنه أنه لابد أن يكون الأول عند الله تعالى مهما كانت الظروف لماذا؟ لأنه عندما يفعل ذلك هو مستيقن أن الله تعالى سيعينه وأنه صار متوكلا على الله تعالى بهذا المعنى الذي افتقدناه نحن لماذا لا نسابق ولماذا لا نسارع لفقد اليقين والتوكل والثقة في الله سبحانه وتعالى أنه أن يسارع إلى آخرته معناه أن تضيع عليه الدنيا أن لا يستطيع أن ينام أن لا يستطيع أن يذهب إلى عمله أن يستطيع أن تنقضي فلوسه يحدث له, يحدث له كل ذلك الذي سميناه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 هذا المعنى الثاني إذن أن يوم المرء في قلبه وعقله وذهنه وسعيره إلى الله تعالى أن لا يسبقه أحد إلى ربه كانوا يقولون لو أن امرأة كما ذكرنا من قبل امرأة علم أن أحدا قد سبقه إلى الله تعالى فتفطر قلبه يعني تقطع قلبه فمات لم يكن كثيرا لأنهم علموا كيف يسادكون إلى ربهم سبحانه وتعالى وعلموا ما هي الدرجة التي إن وصلوا إليها إلى الله ماذا لهم عند الله تعالى ماذا لهم في الأولى وماذا لهم في الآخرة وعلموا كذلك أن كل ما يعطله إنهم قصدوا إلى ربهم بإخلاص وصدق وبذلوا ذلك كله أن الله تعالى يهون عليهم ذلك كله ويخفف عليهم ذلك كله ويخضي لهم أشغالهم كلها ويعينهم في الدنيا عليها ويمدهم بمدده سبحانه وتعالى ويوسر لهم أمورهم ويفرج لهم قربهم وكل ما يهمهم فإن الله تعالى يحمل عنهم ويخففوا عنهم بل ويزيل عنهم هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرجع مؤمن كربة فرجع الله عنه كربة ترى المؤمن يطلب ربه ليفرج كرباته لا يفرجها لا هو الذي أمر بذلك ذلك هو تلك صفاته الكريمة سبحانه وتعالى وأسمعه الحسن هذه المسابقة أن يكون هو الأول من أن يكون هو الأخير وأن يتنافس في أن يأتي متأخرا من تأخر أخره الله تعالى أن يأتي متأخرا في صلاته في درسه في عباداته في قيامه في صيامه في ذكره في قرآنه يرى هؤلاء المتسابقين فلا يهمه أن يسابقهم ليصل إلى ربه كأن الله تعالى ليس على باله بهذه الدرجة التي تجعله في هذه الحالة من حالات المحبة والمسابقة والبزل ليكون عند ربه سبحانه وتعالى كريما محمودا عند الله تعالى مشكورا عند الله تعالى كمقال أولئك كان سعيهم مشكورا إذن يسمعون هذه الآيات الجديدة عليهم ليعاهدوا ربهم أن يتسابقوا إليه سبحانه وتعالى قالوا في ذلك فليتنافس المتنفسون يعني أن قد رأينا إذن أن حالهم هو المسارعة والمسابقة كل يوم هم في مسارعة والمسابقة كل لحظة كل صلاة كل وقت كل جهاد كل صدقة كل عمل صالح هم متسابقون فيه لذلك رأيت الله تعالى قد رفع ذكرهم ورفع رأيتهم سبحانه وتعالى ونصرهم وهيأ لهم الدنيا الآخرة والأمر الثالث وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا كانت حالتهم هذه كما ذكرنا المسارعة المسابقة فإنما يميزهم التنافس والتنافس يعني أن يحصلوا الشيء النفيس الشيء الغالي يعني أن كل واحد منهم يحاولوا أن يحصل هذا الحال الحسن من الله تعالى وأن يستحوز عليه وحده هذا معنى النفس أنه يريد أن يأخذ الأشياء الحسن هو يستحوز عليه ذلك النفيذ في سيره إلى الله تعالى أن يستحوز عليه هو وشاء النفيذ هذا يعني وهذا الشوء النفيذ إنما هو مفتوح أمام الله تعالى ليتسابق فيه الجميع ولا يتنافس فيه الجميع والجميع زاهدون في هذا كله يعني أن يتنافس فيه أن يحصل الشيء العالي الغالي في سيره إلى الله تعالى يعني أن يحصل شيء أعظم شيء وأن يستحوزه لنفسه وأن يكون هو القائم به المتحقق به من دون إخوانه وهم كذلك يحصلون نفس الحياة في كل حال وفي كل وقت وفي كل عمل وفي كل باطن وفي كل ظاهر وفي كل قول وفي كل أحوالهم إذن في كل أحوالهم لا يرضون بالدون لا يأتي متأخرا ليحاصل الجماعة في نهايتها أو لأتيه في القيام بعد أن ينتهي أو ليقلل من صيامه وصلاته تنافس مع غيره عندما يرى من يصوم يوما ويفطر يوما هو يسابقه فيصوم كل يوم ويأخذ بسنة أخرى من سنة النبي أنه يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم او كان يصوم يوما ويفطر يوما أو كان كل عديد الأحوال إذن مجال المنافسة فيها أما أن يقول إن شاء الله يعني كويس أو أن أصوم خميس والاثنين ثم يأتي بعد ذلك ليكون مسافرا فيقول أنا متعب ولا أستطيع أو أن يرى من يقوم نصف الله فإذا به يقول إن شاء الله يعني أنه يصل لركعتين وأنام أو هو يقوم فيصل لثمان ركعات هذه الركعات إن وفق لها أنت تعلم أيها الإنسان أنك إن وفقت الله تعالى لشيء من ذلك فلتفرح بنعمة الله عليك كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ذلك فليفرح قيل لك أن تصلي وأن تصوم وأن تتصدق وأن تقوم وأن تقطع نفسك في كله أن تعلم أن تقول لا إله إلا الله أن الله تعالى اختارني هذا العرب المسكين الفقير الحقير ليقف أمامه هذا مصدر فرحك ومصدر إقبالك ومصدر مجاهدتك الذي ينبغي أن تجاهد فيها وهما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في معنى الآية قد كان ذلك أيضا حالهم الذي ينبغي أن يكون حال المؤمنين حتى يقتدوا به أن يسيروا بسيرهم وأن يحصلوا شيئا من رحمة الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرفين والسدين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعاهم بأحسان إلى يوم الدين علم المؤمنون المتقون أنهم ينبغي أن يكونوا على هذه الحالة أن يسععوا إلى ربهم وأن يتسابقوا وأن يحصلوا من ربهم الحظ الأعظم وأن يتنفسوا على تحصيله وأن يكون ذلك همهم في هذه الحياة الدنيا فإن كان ذلك همهم وإن كان ذلك همهم فإن هذا الهم حين يكون هما واحدا كما ذكرنا في قصة ربيعة قال أريد مرافقتك بالجنة فكان همه هما واحدا فقط وسار إليه ليحققه بفضل الله تعالى ومعومته وتأييده لا بنفسه وقوته وإنما بمدد الله له عندما علم صدقه وإخلاصه وإقباله على الله وتقديم الآخرة على الدنيا ما الذي يجعل أهل الإمام مقصرين في ذلك قال تعالى قد أفلح من تزكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون الأكل والنوم والشرب والنساء وكذا وكذا وراحة الجسد والبدن والاختلاط والأنس بالناس والتمتع بمظاهر الدنيا الزائلة مع أنهم لو أتوا ربهم كما قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد سواب الدنيا فأتى ربه حصل سواب الدنيا والأخير كما ذكرنا نشير إلى الآية وهي وجاهل في الله حق جهاده هو اجتباكم الذي تكلمنا عليه قبل الجلسة جلسة الصلاحة الآن وهو هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى كما يقول يعني يا ابن آدم أنت ما تسدأ ربنا جابك وقفك قدامه باللغة الدرجة بقى يعني أنت ما سدأت ربنا وقفك ربنا جابك تصوم تصلي ثم في الصلاة وتزهد في وقوفك أمام الله تعالى علمك هذا الطريق وأخذ بيدك إليه ثم أنت تعرض عنه وتغلق باب الرحمة في وجهك هذا هو المعنى الذي قال هو اجتباكم اسمع هذه الآية يقول وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هو الذي اجتباكم لذلك كله فأقل ما تعملون له سبحانه وتعالى أن تجاهدوا فيه حق جهاده هو اجتباكم واصطفاكم لتقفوا بين يديه لتصلوا لتصوموا لتذكروا الله تعالى بقلوبكم وألسنتكم لتقوموا له لتدعوه لتتضرعوا إليه لتكونوا المسابقين المسارعين إليه هو اجتباكم لأنه اجتباكم لابد أن تتحملوا مسؤولية هذا الاجتباء كما ذكر سبحانه وتعالى وهي أن تجاهدوا في حق جهاده وهي الآية التي ينبغى أن يرفع المؤمنون كلما فطرت نفسه وضعفت همته وقلت عزيمته وسيره إلى الله ونام وتكاسى يقول لنفسه هو اجتباك هذه مسؤولية الله اجتباك لا لتعمل ذلك لا لتكاسى لا لتنام لا لكذا لا لكذا اجتباك لتجاهد حق جهاده وأول الجهاد الذي نتكلم عليه اليوم هو جهاد النفس والشيطان لأنه هو الجهاد الواجب كما يقول علماء ورقية الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين ولا استطيع المر أن يجاهد الجهاد الخارجي جهاد المنافقين والكفر إلا أن يجاهد نفسه وشيطانه فمن لمجاهد الجهاد الداخلية لم يستطع أن يقف أمام الكفر في الجهاد الخارج لذلك كان الجهاد للنفس والشيطان جهادا واجبا ونذكر كلام ابن القيم سريعا كلام ابن القيم سريعا وهو أن جهاد النفس بأربعة أشياء بتزكية هذه النفس وتزكية هذه النفس بالعلم الناشع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى والصبر على ذلك كله أو الصبر على مشاق هذا الجهاد لذلك كان يقول مسيح وغيره من العلم ذكرها من علم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات وهذا هو المقصود أن يعلم العلم النافع الذي يقرب إلى الله تعالى العلم الذي يصلح به ظاهرة ويصلح به باطنة إذ لا بد أن يتزكى كما قال تعالى والتزكية هي في العلم النافع الذي يصلح به الباطن قبل الظاهر وإن كنا لا بد أن يرتبط الاثنان معا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت صلحت سائر الجسد ألا وهي القلب فلابد حينئذ أن تكون التزكية همه علما وعملا وأن يكون العلم المفروض هو تزكية القلب وعلم الجوارح يعني علم الظاهر الذي يضبط به سلوكه ويعمر به ظاهره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاد ذلك يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والمعادة الحسنة وأن يصبر على مشاق ذلك كله هنا الأمر معروف أنها المنكر والدعوة إلى الله تعالى وأما جهاد الشيطان مداخل الشيطان إلى المرء نوعان الشبهات أن يشككه فيما هو فيه والشهوات أن يقعه في تلك الشهوات والمعاصي والسيئات والزنوب التي تحيط بالمرء من كل مكان وعليه فإنه لا بد هو أن يجاهد شيطانه بذلك وهذه المجهدة إنما هي بالصبر عن هذه الشهوات وباليقين لهذه الشبهات واليقين هو أعلى الإيمان بالله تعالى لذلك قال تعالى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فكان طريق مجهدة الشيطان هو الصبر واليقين لذلك يقال لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين بهذا الموضوع الذي ينبغي أن يكون شغل المرء الشاهد حينئذ إذا استوت نفسه على هذا الحال فإنه يشك أن يتقدم لأن هذا الصبر على هذه الأمور وهذه المكارب هو الذي بيّن قضية المجاهدة من أولها قضية المجاهدة هذه من أولها تقول لما خلق الله تعالى الجنة وعد, لها وعد لأهلها ما عد فيها قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا أسمع بها أحد إلا دخلها فحجبها الله تعالى بالمكاره وقال اذهب فنظر إليها فذهب فقال وعزتك خشيت أن يدخلها أحد ولما خلق النار وما عد لا يزب الله تعالى قال اذهب إليها فذهب إليها قال وعزتك لا أسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال لها فانظر إليها فذهب فنظر قال وعزتك خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخالها هذه قضية مجاهدة التي كان يبغي أن نبدأ بها من أولها هي هذه القصة التي نحن فيها حجبت النار بشهوات وحفت الجنة بالمكاره وقضية المجاهدة كيف يقطع هذه السكك أن يتجنب هذه الشهوات لينجوها من النار الذي خشيته أن ينجو منها أحد والمكاره التي حفت الجنة يقول خشيت أن لا يدخلها أحد فكان تلك المجاهدة هي وهي يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه لقد يسر الله تعالى على هؤلاء المخلصين الصادقين الصابرين القانتين الذين سابوا إلى الله تعالى متسابقين متنافسين سهل عليهم ذلك كله وحملهم وحفظهم ويسر لهم وبين لهم سبله التي يسلكونها إلى الله تعالى ليحققوا في نهاية المطاف نجاتهم وقربهم من ربهم ورفع درجتهم إلى آخر ما ذكرنا من محبة الله لهم وحفظ الله إياهم ونصر الله تعالى لهم هذا هو المعنى التالي في المسارع هو معنى وكل ذلك ما تسمعون إنما هو مختصرا بما ينبغي أن نكون عليه في هذه الأحوال التي تسمعون كان ينبغي كذلك أن نشير المعنى المعنى كثيرة كما ذكرت لكم ولكن الأحوال التي فيها المعنى التالي وهو الإشارة إلى قضية الاستبدال المؤمنون رفعوا رايتين الآن في المجاهدة راية الاجتباء التي حملته مسؤوليتهم وهذا يقول أن المجاهدة تهديهم السبل إلى الله تعالى مصدر الرحمة والنور والبركة والحفظ والآية الثالثة المخيفة أو الواقع الثالث المخيف أو الوضع الثالث الذي ينبغي الخوف منه وهو الاستبدال قد بينا لهم وجاهدوا في الله حق جهادي كنت أريد أن أكمل هذه الآية لأعلموا فيها معاني, معاني مهمة لأنه قال هو اجتباكم وما يجعل عليكم في الدين من حرج آية الآية ليقول هذا شيء صعب الذي تقول هذه صعب وهذا كذا وهذا كذا من الذي عنده وقت ليجاهد ومن عنده وقت لي ليؤدب نفسه ويعلمه من الذي عنده وقت للصبر واليقين والرضى والتوكل وما تدعي من هذه الأقوان قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج لا كله ميسر بتيسير الله تعالى وهو قال ذلك كله ميسر لما خلق له فإن كنت ستسير إلى الله تعالى كما قال فأما من أعطى والتاقى وصدق بالحسن فنسر سنسره لليسرى لا تخط لا مالا ولا ولدا ولا غيره كما فعل الصحابة عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا مرة عديدة وقف له الشيطان قال أتسلم وتترك دين أبائك وأباء أبائك وكذا فخلفه وأسلم جاء الهجرة لا أتهاجر وتترك اهلك ووطنك وسمائك وعرضك وبيتك فخلفه وهاجر جاء في الجهاد قال أتجاهد وتيتم امرأتك وترمل أطفالك وكذا قال تيتم أطفالك وترمل نسائك قال فخلفه وجاهد هذه حلوه إذا في المجهدة التي حملتهم على أن يكونوا لابد أن يرفع المؤمنون راية المجهدة في كل أوقاتهم ولحظاتهم في ليلهم ونهارهم في ظاهرهم وباطنهم إن كانوا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى إن كانوا يرجون هدايته إن كانوا يرجون حفظه إن كانوا يرجون نصره إن كانوا يرجون بركته في وقتهم وجهدهم وأموالهم وأولادهم ومالهم وهم وما فيه من البركة التي محقت في أحوالنا كل ذلك لن يعوضها ولن, ولن يعود ببركتها إلا تلك المجاهدة سوف يرى نفسه عندما يكون مجاهدا في كل أوقاته سوف يرى بركة الوقت وبركة الجهد وبركة الصحة وسوف يرى بركة العلم وبركة العقل وبركة المال وبركة الولد إلى آخر ذلك كله انتفت المجاهدة رأيتم ما نحن فيه لذلك قال تعالى في هذه الآيات وذكرنا من أنواع المجاهدة الجهات وذكرنا الصدقة كما تسمعون أن نقول آية الصدقة لنبين هذا الحال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولى ويستبدل قوم من لا يركم ومن جاهده كما قال فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين تجاهد فلنفسك لا تجاهد الله تعالى غنيه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم فهم مهددون بهذا الاستبدال الذي يخيف الله لقد نزل بغيره ما يوشك أن ينزل بهم فكيف لا يسارعون لأن يرحوا نفسهم وعن غيرهم من إخوانهم إنها مسؤوليات كبيرة كما ترون والمقصر فيها مقصر في حق نفسه يشك أن يأتيه الاستبدال أن يستبدل بهم غيرهم كما قال تعالى في الآيات الأخرى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعني في الدنيا والآخرة كما هو الحال في تفسير الآية ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير خل الدنيا تنفحكم هذا معنى أكده اللهم أعفل لنا ورحمنا وعافنا وعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وهد قلوبنا وأصلح بالنا وغلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم انفع مقتك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء يا غياس المستغيثين أغثنا اللهم أبثنا اللهم أغثنا اللهم ارفع مقتك واضبك علنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا منصورا ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروم ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علي مقادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادر اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واعزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومبضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكذل إلينا الكفر والفسوق والعصيان أولئك أمر أشدون فضلا منك ونعمها يا رب العالمين اللهم اشه مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشه مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير فيك يا إلهي رجاءنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قلة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم